وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُو وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَمْفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ كم من كلا أم آمنتم أن يعيدكم في صيفا من الريح فيغرقكم بما كفنتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ مَنْ خَلَقَ نَتْفًا فِضْلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامٍ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ تَنفِيها ذي ام ما فهو في الاخره في ام واضل سبيل وا ان كانو لي تِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَهُوَ إِذًا لَّتَخْذُلُ خَلِيلًا وَلَوْلَا آنَسْتَ لَكَانَ قَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَى شَيْءٍ قَلِيلٍ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفًا فَالْحَيَاةُ وَاضِعًا فَالْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجْدِيدَ لَكَ عَلَيْنَا